Bismillahir Rahmanir Rahim Amin Tanzilun min Ar Rahmanir Rahim Kitabun Fussilat Ayatuhu Qur'anan Arabiyyal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 في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا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 اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلت به كافرون فامما عاد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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى لا ينصرون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 فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا قالوا اعطنا الله الذي اعطى كل شيء وَهُوَ خَلَقَكُمْ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 أنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ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 من عَمِلَ صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة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 إِمَّا تَوْلَى وَلَإِرْجَعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض Qul eräytum in kan min indi Allahi thumma kafartum bihi man aadallu min man huwafii shikaaqin baeid Senurihim eetine fil-e-fetti anfusihim, fiin, fusihim hatteet ebbejen elähum ennehulhatko. Evelemjek yakfi robike ennehu, ale kulli xehi in xehiid. Ale in.